وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لوا ولا تأثيما إلا قينا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدوم وطلح مندود وضم ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء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 هم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحلف العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شعب الميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أنفالكم ونوتكم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 بل نحن محرومون أفرعيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون افرايتم النار التي تورون اانتم ان شاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين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 كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم